صرخون بالحق تعلو يا حسين كلنا نفيك يا ابن الأكرم يا Kiitos kun ما جاء يرجو فدان، ولذالك نرتضي العيش سوى كل من فينا تيرجو في ما جاء يرجو فدان، ولذالك نرتضي العيش سوى. نصير <تصفيق> ابو براء والحر والكل نصير جاءك اي